فلذلك اعتنى العلماء لتحقيق المكي والمدني عنايه فريقه فتتبع القران آية آية وصوره صوره لترتيبها وفق نزولها مراعين في ذلك الزمان والمكان والخطاب لا يفتقون لزمن النزول ولا لمكانه بل يجمعون بين الزمان والمكان والخطاب وهو تحديد دقيق يعطي للباحث المنصف سوق للتعشير الآبنين في يارين المدني والمدني وهو شأن أورماننا في تناول من البحث القرآن الكريم كذلك وقتاً أين نزل؟ متى نزل؟ سوق التطار هل من العهد المدني؟ أم من العهد المدني؟ هذا من ثمان العناية بالقرآن الكريم من ثمان العناية بالقرآن الكريم وحتى يتحق تتحقق منه أكبر فائدة للفرد وللمجتمع. فالقرآن كما هو معلوم ما أنزله الله سبحانه وتعالى ليعلق على الجذب أو ليصبح حتى شعارات إنما نزل للعمل نزل للعمل فكلما زاد العزب علما بآيات الله كلما كان اقرب الى العمل السحر كلما زاد معرفة لهذه آيات وعلم بها كلما كان أفرى بالتبضيق الصحيح فانضط إلى تمام دعناية إلى تمام ما ما نزل من فؤال من مكة وما نزل من وهذا علم دقيق طيب وستعلم إن شاء الله في ألف هذا النفحة ألف إذن ثم بكنا نصدق حور هذا القاسم حسن بن محمد بن حريب النسيبولي لكتاب على فضل علوم القرآن من أشهر عروض القرآن علم نزوله وجهاهه، وترتيب ما نزل لمكة والمدينة، وما نزل لمكة وحكمه مدني، وما نزل للمدينة وحكمه مركي، وما نزل لمكة في آل المدينة، وما نزل للمدينة في آل مكة بلذات بالخطاب، وما نشى نزول المركي في المدينة. وما ليس بمدينة في المكرمة وما نزل بجؤفتي ونزل هنا في مكة ولا هي في الايه وما نزل ببيت المقدس الموقع الذي مكة ولا في الايه ولكن مدينه وما نزل بالطائف وما نزل بالحديبية وما نزل ليلا وما نزل محار وما نزل مشعبا المعرب وما نزل مفردا والايات المدنية من السورة المدرية والآيات المدنية في السورة المدنية وما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة وما حمل من المدينة إلى ارض الحدشة وما نزل مجملا وما نزل مفسر وما اختلف فيه فقال بعضهم مدني وبعضهم مدين فالي الخمسة وعشرون وجها من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له ان يتكلم في كتاب الله الله بهذا العلم حتى تتكلم انت في كتاب الله تقول قال الله قال رسول الله الله سبحانه وتعالى في كتابه هذه الايه هذه كده وذل بها على ثلاث ويشطب منها كده و... ونحن في زمن ادهى باذنه الحثى الناس الله العربيه هنا وداخل المسلم وليس للمرء عصمة الا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما انتم به لن تضلوا بعده ابدا كتاب الله وسنة فالذي يبقى في الكتاب سيتمسك بالكتاب على ما اراد الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لذلك الذي يعتني بهذه الايات ويعلم من اين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت ومن مخاطب بهذه الايه وفي اي موقع وفي اي زمان وفي اي مكان والناس كانوا على اي حالة لما تفتح الكتاب القرانه تدخل الصيدليه تجد على الرفوف مجموعة كبيره جدا من الادويه كلها دي ولكن هذا الدواء ليس تماما كل دواء بيعالج امر معين وكذلك انا وانتم فلا بد ان نتسال ما في انفسنا خاصه او في مجتمعنا عامه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 سكرة وأهم الأنواع التي يتجارسها العلماء في هذا الم Обحث اكتبويها السؤال الأول أول دول سؤال الأول ما هي الأنواع التي يتجارسها العلماء في مبحث المكيني والمدني؟ ده سؤال ما هي الأنواع التي يتجارسها العلماء في مبحث قال المكي قال ما نزل بمكه ما نزل بالمدينه في ما اقترف فيه يبقى نزل بمكه باتفاق نزل في المدينه باتفاق نزل في مكه ولا في المدينه فيه في خلاف ثم قال الايات المكيه في السور المدنيه يبقى السوره دي باتفاق ما مدنيه ولكن فيها ايه مركيه أو العكس الايات المدنيه في السوره ما نزل بمكه وحكمه مدني ما نزل بالمدينه وحكمه مكيه هنا سؤال ما نزل بمكه يبقى محل المكان فين احسنت ومحل الزمان اقبل الهجرة بعد الهجرة واحد يبقى نزل بمكه بس حكمه مدني وسيأتي تحصيله نزل بالمدينة وحكمه مكين ما يشبه نزول المكين في المدني ما يشبه نزول المدني في المكين ما حمل من مكة إلى المدينة ما حمل من المدينة إلى مكة ما نزل ليلا وما نزل نهارا ما نزل صيفا وما نزل شتاء تحول من ظرف المكان إلى ظرف الزمان وما نزل في الحضري وما نزل في السفر فهذه انواع اساسيه يرتكز محورها على المكي والمدني ولذلك سمي هذا بعلم المكي والمدني ثم قال امثله اقرب ما قيل في اعداد السور المكيه والمدنيه الى الصحه ان المدني عشرون سورا البقرة الأنغار النساء المائدة الأنفال التوبة النور الأحزاب محمد الفتر الكزوار الحديد المجادلة الحشرة الممتحنة الجمعة المنادخون الطلاق التحليم النصر بريسل أجهز مدني وأن المقتلل فيه 12 صورة الفاتحة اروع الرحمن الصدق التواضع التطوير اللي القدر، هي المقاصدين القدره الإخلاص الزلزال الاخلاص مختلف الناس مختلفا في الماديات وانما سوى ذلك مرئيه السؤال الثاني اكتب اشرح لك كده اذكر خمس صور وخمس و50 مرئيه ان شاء الله الاسئله دي هي نهايه الامتحان خمس صور مرئيه وخمس صور مدنية لو نتعلق بكل صفحة بسؤال يبقى انت وبدأك بالصفحة يقول انت عايزة استخدسه لإجابة لإجابة السؤال ثم بعد ذلك الآيات في للصورة المدنية فقال لا يخسر دراس بالصورة لأنها مكهية أو مدنية أنها تألم عنها كذلك ولكن ده حكم لإجابة الغالب الحكم الغالب بطورة مكهية إيه غالبا المدنية إيه غالبا قد يكون في المكتية بعض في المكتية بعض ايات المدنية والعكس في المدنيه بعض ايات مكتية ولانه وصف اغلبي حسب اكثر اياتها نعلم ان غالب القرآن نزل منجمة كما سياتي يعني منجمة مقطعة ينزل على النجاح من الوقت كما قلنا في كم صورة الدرجه كيف كان ياكل من الصورة او في, في الصورة فيخرجه الايه الرسول اللي هذه التي فيها بينا كذا وكذا وده طبعا من تمام الاعداد في كتاب الله تعالى من تمام ان ينزل القران من الجنب مقطعا أن يأخذ هذه القطعة ويضعها في هذه السوره ثم تترك السوره ما فيها وتنزل قطعه اخرى توضع في سوره أخرى هذه قبل وهذه بعد وهذه بعد تمام ما نزل فيختم به وهذه, وهذه, وهذه توضع قبله في صدره وهكذا يعني في الحجايه الايات وضعوها في سوره كذا بين كذا وكذا ويظل على هذا الحال كم سنه وعشرين سنه وهو رجل امي لا يقرأ ولا يكتب والقرآن ايات مثالي يعني قد تكرر فيه القصص وكان هو معلوم ان الناس لا يدفل على الخبر بحالي اللي هو الناس لا يدفل على الخبر بحالي ليه؟ يعني انت حضرتك لو انت يحبطينا بخبرك اللي انت مهضة عنك كادة أكلت نوع كذا من الطعام أو شريت نوع كذا من هذا من الشراب أو اشتريت الكتاب الفلاني أو بعت المعيش اللي اللي يصير بعد شوية وقلت لا ما حصلش لأن بدل ما أكلت السمك أكلت جو لأن بدل ما بعت البيت اشتريت سيارة يبدأ اسمه إيه كذا لأن الناس كذا يقول على الأخبار. الناس يأكل في الأحكام يتغير الأحكام إما إلى ما هو خاص أو ما هو أقلط أو إلى بلد وغير ذلك. كم سعادة معي إن شاء الله تعالى. فهنا أنظف في عيالك قرآني. ينزل القرآن من الجنة مقطعة وبعد 23 وعشرين سنة يختامل هذا التأسيس. صلى الله تعالى. وقل لو كان من عندي غير الله. لماذا كيف تختلف التأسيس؟ لو جدنا إنسان أم لا؟ لو جدنا أكثر يعني يعني يعني فحلو مفحلو اللغة. وأنه هو اللي كتبينه موضوع اللي كتاب كده لا يختلف فيه شيء على شيء وكله على غصف واحد وأحيان الاسلوب بيختلف يعني بعض الكسف تجدها في جملتين شوية تجدها صفحتين فروب السورة كاملة سبحان الله ولا تجد فيه اختلاف ابدا وهذا من الإنسان فتنزل بعض الآيات فتوضع في السورة المكتية وهي مدنية وهذا يدل على تمام العنايه بهذا الكتاب. وأن هذه الأمة فيها الخير إلى أن ياذن الله برفع الخير من الدنيا أمة الإسلام فيها الخير ولا بد أن يكون فيها في كل عصر وفي كل أوان كل بقية ينهون عن الفساد في الأرض ويقومون لله سبحانه وتعالى بدينه على ما يحب ويرضى يحفظون كتابه في صدورهم ويحفظونه من تلبس الملابسين وانتحال المطرين وشبه الزائعين. انظر من ثمان الحج يقول هذه سورة متكية إلا الآية كلها. تمام أمر عال. لذلك نحن من خير همّه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياه يقوم فيه. فقال هذا الوصف وصف غريب حسب أكثر آياتها ولذلك هؤلاء التسمية. سورة كذا مكية إلا آية كذا و كذا مدنية إلا آية كذا ومن من ذلك في السورة المدنية كسورة الأنفال فالأنفال بكرنا أنها مدنية عندك رقم خمسة جريحة ثانية قال واستثنى منها واستثنى منها كثير من العلماء قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا يؤمنونك أو يطلوك أو يطلوك وينفرون وينفرون ويمكر الله والله خمس المدينين في حديث الهجرة كان هذا النقر فكأن هذه الآية آية إبا مكية والصورة مدنية وكذلك في فقال المقاعد قبل الهجرة وصلنا بعضهم كذلك حسب الله من اتبع كميرا المؤمنين في نفس السورة السؤال يذكر محتاجا للآية المكية في سورة المدنية وكذلك للآية المدنية في سورة المكية اذكر مثالا لايه مكيه في سوره مدنيه واخر لايه مدنيه في سوره مكيه فمنها ما كان في الانعام قال ابن عباس نزلت بمكه جمله من الانعام سوره مكيه الا ثلاث صور من قوله تعالى قل تعالى وانت ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى قول تعالى ذلك مصطف تتقول الحج كذلك مكتية سوى ثلاث آيات مثل المدينة من اول قول تعالى عن حصنات تصنع في ربهم كفروا لهم ثياب من نار وصد من صدر وصد من وهذا كان في غضبنا في ما في بلد ثالثا ما, ما نزل لمكة مدنيين ويمثلون له بقوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر الله وانثى فانها انزلت من مكه يوم الفتى وهي مدنيه لانها انزلت بعد الهجره ودابا مهم لان احنا هنحل المكه البدنيه لو في الزمان يبقى نعتبر الهجره ولو في المكان حينما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الحج اليوم أتمسح لكم دينق تباير لو جا تبار زاد المكان ماشي ونجلس على حاجة زين في مسح صلوا على النبي فتعملوا زي الرجل السعودي جاي من الحاج يقول لهم الله ويعني على أحد خلنا هو دائما دائما الجوع يعني بالصلاة هو ولكن ما قل شيئا بريك يعني تم جابيوه في المطر زي حاجة يقول والله ما شاء الله يعني أنا سريحت خالص أكده مقصود جدا، وأشكر الملك فهمي جداً, جدا، جدا، جدا، وأنصح كل واحد لو حبي حب حج معجزة السعودية. يا عبد الجواد، الملك فهمي، الملك فهمي ناطق العين، وعادي يقول فهمي، قال فهمي، وأنصح كل واحد يحب في السعودية ما راح يحبني، عند حبنا نحن متعصبين. فهذه التي نسألها النبي صلى هو العراق كما قال عمر أعلم من الله. متى أنزلت وفيما أنزلت وإنه عندنا بعيد لما قال ان إن إن في كتابكم لو أنزلت عبرنا سابعا ما نزل بالمدينة وقبه مكين ويمردون له بصورة مزحنة فانها نزلت بالمدينة فهي مدنيه باعتبار المكان ولكن الخطاب في توجه توجهها إلى مشيئه ما هنا باعتبار رمينناها في الزمان بعد الهجرة وفي المكان في المدينة ولكن باعتبار الخطاب يبين تقسيم بعض في المكتب المدني اللي المكتب يخاض عليه المشركين والمنتاحة المدنية ومحل النزول بمحل الزمان بعد الهجرة ومحل المكان في المدينة وقال بعضهم هي مدنية باعتباره باعتبار, باعتبار الخطاب يعني يعني القول الفصل كيف يقيم على السوق المكية المدنية؟ ما يدل نزول المكية في المدنية؟ ويعني العلماء به ما كان السوق المدنية من آيات جاء استبه في خصائصه وعام العام على نمط السوق المكية. كما قالت على وقال اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمر عيني حجراً من السماء أو أتينا لعذاب عظيم فإن تعذيب الشتيل لعذاب كانت مكة رغم أن كلها جاء مدنية. ما يدل نزول المدنية في المكية؟ ويعني العلماء لما يقابل النوع السابق المسلمون بقول تعالى في صورة النبي الذين يسلبون كبائد من اسم والفوائش إلا دمم. قال السيطير رحمه الله فإن الفوائش كل ذنب في حد والكبائد كل ذنب عقلكوه النار على السلام ده من ما بين حجين من الظلوم ولذي يقوم بمسكة حج ولا نحوه طبعا الكبائد لا توجد النار السبائر لا تجلب النار فالمعتزله يخلدون صاحب الكبيره في النار والخوارج يخرجون صاحب الايه كبيره من المذله فاصحاب الكبيرة عند المعتزله وعند الخوارج المال سواء كلاهما مخلد في النار اما في الدنيا المعتزله لا يطلقون عليه اسم الكوف ليس ما عندهم كافره منزله بين من ولكن هو كافر انما الخوارج <تصفيق> لا اولنا اصل نقول ايه كل ذنب عاقبته النار ووجبكم الله خير لو وجدنا محمل بكلام العلماء علمناه عليه ماشي ولكن تعدل الامر رب يحتج النظر عاقبته النار إلا ان شاء الله يعني بخصوص ان يعني مثل هل كل ذنب فيه حد ما اعلم له حاج طب هناك جنوب قد عليه علي ويعرض ويعطره يعني بالنها الناس الله العربي ان علينا وعليه. إلا ان شاء الله إلا شاء ما قمنا الآية قال فيها التقسيم ده واللي يكون فيه مفيش حد أصلا يسل بمكة مفيش حد لذلك انت تعتقد 3 10 عامه ومفيش حلول يعني ايه لذلك مفيش اول واحد ما يخش المسجد يروح انت مدينه لسه بايه إفعل, افعل افعل افعل افعل افعل لو المسجد ليه ما بين هيجري للثاني ليه طب ما يدخل في يصل يصلي صلي حبل العصر يصلي الظهر يصلي ايه يصحي الفجر بقى ما ده بقى في ركه وعلي التربية ديه دي هو داخل بيه. وبعدين السحابة حتى نزجوه تلاتسر سنة. تلاتسر سنة. كفوا ايديكم ايه? طب اول ما راحتنا عين حزب المهاجرين وحزب الايه? ايه? ايه عن حصل المجتمع. وبدا الاسس المجتمع بتاع قوم عاد من الناس. حتى اقول لك انا انا تربت في لغه القران يعني نصر ولا كفر دي انا قيت نص دعوه ولا ذكاء اذا كان عندي ادره بالاهل من الناس ادر ماشي طب لما تيجي الفتح الدنيا ما تجيش بسرعه اصبر يعني خذ نفسك وعدي العاد ده من درات المياه ممكن توصل تصحره تهلك استعد فلسه عباره عن ايه الدنيا بقى قالنا قمله من المدينه الى مكه من امثله اول صلح براء حيث الامر الرسول صلى الله عليه وسلم على الحج حيث صلى الله عليه وسلم على الحج العام التاسع فلما نزل صوره براء حمله عليه وسلم من الوالد الى الحرم حتى يبدا المشرفين فاذن لي بالايات والادبهم الا بعد العام المشرف ولا يتصل بالبلد او يعني يبقى في مكة. ولكن الى من توجهت الى مشرك العرب النعلي واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ان الله بريه من المشركين ورسوله اقرأ عليه مسجد رأس المقال فلا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وكما هو معروف مشهور ان الناس يعني كانوا يحجون للبيت على بقايا من شريعة إبراهيم على بقايا من شريعة إبراهيم. وكان كل الناس يطلطون بعرفة إلا الحمس والحمص هم أهل مكة الحمس هم أهل مكة وكل الناس يطلطون عرايا إلا الحمس هم أهل مكة او من أعطاه الحمس ثيابا لا تقل؟ قواعك العميل قواعد دستور كل جماعة لهم أن يستطيعوا دستورهم كيفما ما شاء فإن شاءه أن يجعل القرآن للقرآن فضيها ونعمل وإن شاءه الغراء فسبحان الله يتركونا وَلَكِلَّا يُهْمَدُونَ فكان عاملين بطل نفسه فهنا كان بيتوب الناس قراء إلا أنه يقترب بالحنس أو يستأجر إما يقوده مثلاً إيه؟ استعارة أن يعيره أحد أو أنه يستأجره أجره وأقنع الناس بكده أنت خلّف هذا الواحد ينره يعني أسكنيس الشهيئ وليه هذا؟ ويذا على سجيته انت مش عارف يعني على سجيته جاب لك السجاده عشان خاطر الجازا والكذا هم بيعملوا ايه خد خدمه انت جاي ايه في طبعا البيت كان معظما ومقدس وكان هو معروف مشهور ان القاتله كان يلقى ان أولياء ان اولياء الدم ان ولي الدم كان يلقى القاتل فلا لهم وليه قدامه صاحب في الابن والاخها والاب يشوف ايه يشوف القاتل فلا يكلمه في مكة ليه امه البيت فالمشتكين كانوا بيبين يشوفوا ويقولوا هاتفال يستنى ان ينفحوا في زمرة الريسقية شوف بجاة جدي سنتين ثلاثة اكثر اقل ولم تقلت اكتاها يشوف كده تحديثيات في التي فيها المعصية وفيها الكلم وفيها الخمر وفيها الزنا وما اجل من الاجت تخط فإلا فنكثروا ليستجيبوا لجلاله لسان يجيبوا سبحان الله فنعوذ بنا ان لذلك برضه نعاود تركت فيكم ما ان تمسكتم به ونقول بعد هذا لو امرنا ان نتعرض لله والسنه سمعنا واعطانا والحمد لله اللي سترنا في الدنيا واخره سطرنا في الدنيا والاخره لو امرنا نفعل في بدايه المسائل على هذا الباب فهذه الايه هذه الايه براء فلا يتوقن بعد العام مشرك طبعا لا يتوقن بعد العام مشرك السيحة ترديني السيحة ترديني ماذا كان موضوع هي ملكة اللي عام قريب كانت لا تقصد إلا للنسخ بس لا فيها مر ولا فيها سهر ولا فيها مناظر طبعية ولا فيها أصنفات أي حاجة يعني ملكة اللي عام قريب ما تقصد سبحان الله من آياتي باسم وعلى تعالى فأهل ملكة خايفين يعني الواقع لو نستطيع نرى عمر الطبعية إيه اللي يصل الدنيا هبوب لو أنفسنا لغمنا شعيا بناء العالم سئي. إزاي ما أنزل الله تعالى وانكشفت معيلة؟ إنما المشركين إنما المشركين إنما المشركون نذلهم فلا يقرأوا المذبح حرارة بعد عامين هذا. وانكشفت معيلة فسأوكلهم الله وسط. يبين فلا تقلب بعد العام المشرك ولا فلا يحجن بعد العام المشرك ولا تقلب البيت أوريان سواء كان من المشركين او من غير المشركين. ما نزل بينه وما نزل نهارا قال أكثر القرآن نزل نهارا. أما ما نزل ليل فقد تبعه القاسم حسن محمد ابن محمد ابن محمد بن أحمد السبوري وقال فيه يعني الآية إن خلق السماوات والأرض وخلق ليل والنهار الآيات الأولى والثانية التي نزلت من الله في يوم وجوه الآيات في صورة آله ثم قال ما نزل في الحجر وما نزل في السفر وأخر القرآن نزل في الحضور بعد ذلك قال توائد العلم بالكتيب والمجلد ماذا نستفيد حينما نجلس ونقرأ ونقرأ ونقرأ هذا تطبع كراسة وجلم ونحلل واجبت عندنا كراسة فأسكلة و... هذا استفيد إيه؟ طبعا نحن نقول كل علم شرعي للإخلاص هو عبادة كل علم شرعي للإخلاص هو إيه؟ عبادة فنحن بذلك نتعدد وصحة عجل نحن ينبغي أمرين مننا بهذا النجل أننا نتعدد وصحة عجل هل هناك من ثوائد أخرى؟ نعم الاستعانة به في تفسير القرآن من فوائد العلم المركي والمدني الاستعانة به في تفسير القرآن ثانيا تضرف أساليب القرآن والاستفادة منه في أسلوب الدعوة إلى الله ورماة أفضل العلم والطهارة والدعوة ولا ولا ينبغي أن تحني نفسك من الدعوة إلى الله بأي قصد أدعو إلى سبيل رب بأي قصد عندك ممبر ومسجد الحمد لله ممكن تقول ده في خمس دقائق أهلاً سهلاً ممكن تلس مع ورائبك ما يهمك في زيارة وصياءة في أي مكان بدي ولا كده أنا لما اعرف بها حالي المدني، والمدني يبقى لما أجل تكمن الإخوة وعذا نقول لهم من الأوام برنواري بأنهم هم تفضل مرحلة الإعداء أهلاً سهلاً أجل الناس حاسب أن هم لسه تحت الصفر ابدأ جاء رفق ورغب لذلك قال نعيش أول ما نزل بالقرآن ذكر الجنة وذكر إيه؟ النار لو نزل دعو الجنة ودعو الصلقة ما فعله وسيأتي معنا أول ما نزل واخر ما نزل ولكن هنا في الإسلوب يعني الإسلوب العرض لذلك إنه من كل الأسف ستر من إخواننا الأفاضل ومشايخنا الدعاء إذا هم معنا نصرحنا ولكنه يعني يتكلم ولا يراعي ما الناس هو ما قال زور وما اقترى على ضعي الكلم ومجدها على النبي ما لم يكون هناك قال حقا ولكن بيتكلم في طلقة ايه؟ طلقة اعلى يعني مثلا انت جاءت واحد عشان لازم يقلبولك طب اذا ما كده في مستوىك عمله ايه؟ يعدين ايها طب ازاي؟ ايه؟ في ما ايه انا لما اجي اقوع صورة مكية وهضربة كده الاسلوب والطريقة والعرض يعني حتى وغالب القرآن المدني يعني فيه نوع من يعني مش هنقول مثلا يعني لا فيه عدود يسعى ولا تقع ل لش المدن المدني فيه عدود اللي هي اللي ي يسعى ولا تقع فيه نوع من زين كده مثلا أقوى رمضان الله بجلدنا لكم رمضان خدروا منا جزاء 59 وخمسين يوم أو أقل أو ثمانية يوم الله بجلدنا رمضان سبعين يوم متأكد مثلاً يا إخواننا في رمضان الناس جايين يصليوا عايزين من أول إليها في طرحي أعياتنا يقول لك بس يا ريش مكاء ما أنت في المدن <تصفيق> كله إبقى ولا يعني يسألونك عن المحكر هو اذن هتعيط أنت على إيه ما قدت وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يتأثر من ولكن دينه يعني ايه الآيات المكيه يتاثر بها عامة الناس بلا أنه خطب القلب والمشاعر مباشرة اللي هيات المدنيه اعلى اعلى ويكان هديه كعبرة ربيفة عبرة ربيفة عبرة ربيفة عبرة, عبرة, عبرة هديه مبكير هديه مبكير يعني مثلا إيه عن انا ده مش يقول واحد بيك واسأو بيك. بيكي بيكي ليه يلو زبطه تحيط خمس عشر ايوم فهو قاسر ف... لا هي مثلا لو انت جالك مثلا بحث النظام الحثي عباره عن كذا كذا كذا إن على كذا وان لمحمد بهذا الا ان يكون في دليل بينا اننا نريد في لذلك اتعلم قالوا اللي عايز يمارس الدعوه اقرا اي حاجه, حاجة لذا في ذاك في ذاك في ذاك استغفرنا ان تعمل هذه ثم بعد ذلك الوقوف على السيره النبويه من خلال الالات القرانيه لتكوين السؤال مهم طبعا اذكر فوائد العلم بالنكي ولا ثم بعد ذلك معرفه المكي والمدني وبيان الفرق بينهما كيف نعرف أن هذه الايه مكية وان هذه الايه مدنيه كيف نعرف ان هذه السوره مكية وان هذه السوره مدنيه من اين لنا هذا فقال اعتمد العلماء في ذلك على منهجين اساسيين فرقتين في تعديل اليه والمدني المنهج السماعي المنهج السماعي النقلي والمنهج القياسي الاجتهادي لماذا ايه نحل اجتهاد ولكن الاولى والاسبق منهج لان السماعي المنقول اي جاء بالنقل والمنهج السماعي يستدل الى الصحيحة عن الصحابه الذين عاصروا الوحي وشاهدوا نزوله الى النقل ثم قال ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في هذا يعني ليس معنا حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا سوره كذا مكيه سوره كذا مدنيه ولكن الموجود عن ما؟ عن الصحابه الكرام يبدا السماعي يستند فيه الى الصحابه الكرام طب هل يجوز ان يكون سماعي ويكون اخر اسناد تابعي او من تابعي التابعي لا ان احنا عايزين نعرفوا ديت نزلت في مكة ولا في المدينة الذي يتكلم الذي نزل نزلت وهو موجود عاصر نزول انما لو ان لو ان التابعين تكلموا كذا، فهذا لا لا يعني هذا لا يصح لا يصح الروايه بهذه الطريقه وهذا مرسل التابعي والإرسال نوع بعض الحديث الإرسال نوع بعض الحديث فكيف يقول نزلت في المدينه ونزلت في مكه وهو ما راى ما نزل إنما الصحابة يقول ويقر به قوله. ثم قال قال قال الرقي محمد بن سعيد في الانتصار إنما يرجع في معرفة النكبي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين. ولم يرد عن رسول الله عليه في ذلك قول لأنه لم يُحمر به، ولم يجعل الرأي في ذلك من فروض الأمة. وإن وجد في بعضه على أهل العلم ومعرفة تاريخ الناس والمسئول فقد يعرض ذلك بغير نص الرسول صلى الله عليه وسلم. المنهج الاستماعي النقلي. أما المنهج القياسي الاجتهادي فيستند إلى قصائص المكي وقصائص المدني، معروف أن الصورة نزلت مكة بالتفاح، فيقرأ هذه الصورة وتغوى هذا الأسلوب البلاغي، وينزه إلى مقا... يعني حتى تجد أن مقاصع الآيات المكية قصيرة، خلاف الآيات المدنية. الآيات المكتية تقرر الرسالة والبعث والحساب التوحيد والرسالة والبعث والحساب يتقرر هذه المسألة باستمرار مقطع الآيات صغيرة في الغالب نهايات الآيات تبعها قد تتشابه. اللهم إلا في الهدف القليل فلا في المكتية خلال منخصص المكتية فإذا رمض السورة المكتية آية تحتمل طابع التنزيل المدني اللي فيها تحكام أو غيره أردت منه شيئاً من حوادثه قالوا إنها مدنية وإذا وردت السورة المدنية آية احتمل طابع التنزيل المكي أو تضمن شيئاً من حوادثه كما قلنا ويدي يمكر بك الذين كفروا الذين كفروا شيئاً من إيه؟ من حوادثه قل تعالى وقدوا ما حرم ربكم عليكم قلت ليه محرمان يبقى دي ايه؟ مدنيه ودي مكيه يبقى الملك الاتهالي كما الخصائص طب ما الفرق بين المكي والمدنيه؟ كيف نفرده؟ السؤال الذي فات ما هي طرق معرفة الملكية والمدنيين عندنا كان طريقة كان طريقة, سماع طريقة السماع وطريقة هل في طريقة السماع صح أشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ودي فايدة عام لن نصح حبيل عن العسلن في معرفة الملكية والمدنيين بعد ذلك قال الفضل بين الملكية والمدنيين قال العلماء ثلاثة آراء استراحية ذرت اراء كيف نعلم ان هذا مكي وهذا مدني قال اعتبار زمن النزول اعتبار زمن ايه النزول فالمكي ما نزل قبل الهجره وان كان بغير مكه خلي بال اللي عندنا الدعوه حال اللي بقى سله اقامه كتبين في في مكه وفيه؟ وفي المدينه العمر الذي مكثه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة يسمى مكي والحين لما انتقل صلى الله عليه وسلم مهاجر يبقى اسمه طيب هنا بقى لو احنا يا جماعه ده الاصل سلمنا لفداء ما نزل بمكه اللي غيريها بقى يعني مكه عاده على غيرها ما نزل بمكة بعد الهجره اسمه ايه ليه لاعتبار إيه الزمان يبنى اعتبار الزمان هو قسم الإيه الزمان إلى زمان زمان الدعوة المكية قبل الهجرة وزمان الدعوة المدنية بعد الهجرة لجنة اعتبار زمن النزول فالمكية ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كانت غير المدينة وإن كان بمكة نسأل من كان بمكة نسأل فما نزل بعد الهجرة ولو بمكة أو عرف مدني بقول تعالى ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى اهلها فانها نزلت بمكه في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم أو نزل لذي ايه؟ في بني شيبة الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزل في الكعبه الكعبة في بني إيه؟ في بني أو نزل بحجة الوداق يوم في المكان في في مكانها في عرفة في مدنيه ولا مدنية مدنيه ليه بعد الهجره يبقى ده اعتبار الزمان انتهينا؟ هنا يعتبر واضح صح واضح اعتبار الزمان ثانيا اعتبار مكان النزول فما نزل بمكة وما جرىك هنا وعرفات والقداديع بس مكة وما نزل بالمدينة وما جرىته في وقباء وساع وغيره يعتبر اي ويترتب على هذا الرأي عدم سنائية باسمة وحصرها يعني ايه? يعني هجول مدينة واجوارها. يباسمه ايه? ايه المدينة واجوارها اسمه? طيب وانت بقيت شوية. عشان كده بيقول بيقولك هتبتك على هذا التقسيم ان انت مش هيبقى عندك مكة ومدنة. هيبقى عندك مكة اللي هو نزل في مكة نفسها وايه? والمدينة والمدينة وتبقى بيها. طيب بعد كده ما اللي نزل في طب بالنزل في مكان ثاني هتبحيقوا بإيه؟ بجانع دي عفل بقى ده المدني الهديبي الطائفي لو اعتبر المكان ويتوطب على هذا بقى عدم ترئيه التسمة عرفت عني ترئيه التسمة وحصريها فيما نزل بالأسفار أو بيتابوك أو بيت المقضي تحت التسمة بل سمى المكين المدنيا كما توطب عليه كذلك ما نزل الامر الثالث او الرأي الثالث الذي يلي يعتبر المكين المدنيا اعتبار المخاطب بذلك فالمكي ما كان في طابة لأهل مكة ومن شابهه والمليمي ما كان في طابة وينبني على هذا ضي عند أصحابه أن ما في القرآن وما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الناس مكيين وما فيه من قوله يا أيها الذين يمنى مدني وهذا في هذا في الغالب. ولكن بالملاحظة يتبين أن هذه الصور القرآن لم تستطح بأحد خطبين وأن هذا الضابط وصورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقول تعالى يا الناس كلهن في الأرض حلال طيبة وفي النساء هي مدنية ولا يا أيها الناس اتقوا ربكم وصورة الحج مكية وفيها يا أيها الذين هم اتتعوا والجدو والقران الكريم واختر وللخصة أجمعين وجد أن يخاطب أن أن المؤمنون أن يخاطب المؤمنون باسمهم وباسمهم وزمسهم كما يجب أن يؤمر غير المؤمنين يلبع كبار الخطاب وإن كان يستأنس به ولكن لي لديه أحياناً في مخالفات كثيرة يا أيها الناس يا إيه مكين طب البقرة مدنية يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها إيه إيه إيه الذين آمنوا مدني طب النساء مدنية وفي أي أيها الناس الذين آمنوا يبقى نساء مدني وفيها ايها الناس يبقى قتل عكس يقول لك لو احنا عندنا يبقى هنطلع ما اتفق عليه مدني ونجعله مكي وما اتفق عليه مكي نجعله وهناك صور ليس فيها ولا يا ايها الناس ولا يا يبقى باعتبار الخطاب باعتبار الزمان باعتبار المكان والمختار باعتبار الزمان هذا ما رجعه هو ما رجعه ذلك صاحب البرهان بابتشيه رحمه الله ووقتها الشيء ما الشيء عوضين بدا بيحفظوا للباكاته باعتبار الزمان يبقى ما نزل قبل الهجرة اسمه أنا عزيني يبقى الاسم يبقى حكتين بس ما نزل قبل الهجرة اسمه ايه؟ وما نزل بعد الهجرة بس التاسم طب هنا سؤال لو قلنا ما نزل قبل الهجرة وبعد الهجرة هل ينسى المدني المكي؟ هل ينسخ المدنيين المكيين؟ ما ندر قبل الهجرة وبعد الهجرة؟ ليس لي. لا لو لو اعتبرنا زمن الهجرة، فكل مدني ناس المكيين. لو اعتبرنا الزمن. ما نزل... <تصفيق> إيه. لو انما مدن على حضارات لو كنا لو اعتبرنا يعني لما رحنا خلينا هذا كلنا مرضى كل مدينه ينسى لان بعد هي المساله كل ما نزل عليه المسالم مدني مميزات المدنيه والمدنيه لكن لما تكلمنا باعتبار ان هو ليه باعتبار الاخر اللي هو بعد السناء النقلي لقياس اجتهاد اليد الخطا كده افضل لا الخطا فقال استقر على الأمازون المكي والصُّرِّ المدني، واستنبت ضوابط التاسين. أولاً أكتب السؤال بين أو كيف بين وما هو, ما هو بين جعل, جعل أو كل سوره فيها سجدة دايما فيها ده استخاره كل سوره فيها سجدة فهي ايه ماشي سوره مريم ده ما مريم يعني عم. كل سوره فيها سجدة سوره مريم ده سوره على الحج ماشي السور الناس دي سبب خاص سوره السجدة هي بسبب دوي الناس يبقى كل سورة فيها سجدة ايه مكية كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية كل سورة فيها لفظ كلا فهي ايه كل سورة فيها يا ايها الناس وليس فيها يا ايها الذين بنوا بقى دي ايه يعني يعتبر قال لك فيها ايها الناس بس كل سوره فيها ايها الناس وليس فيها الذين امنوا فهي مئيه الا سوره الحج ففيها اقرى الى مدينه امنه باعتبار الشطات كل سوره فيها خص الانبياء ولون الغادرات فهي مئيه سوى البقر، اللي بيطلب الآيات لا بقصة، ولا باس بهذا، لا باس بهذا. كل صورة فيها آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة كذلك كل صورة تفتح أو تبتلع بحروف التهجي كالف لام نيم واللف لا لام را لام نيم صاد وحميم ونحيا فهي مكية سوى الزهرة والني، وهما البقرة والعمراء. واختلفوا في صوره الرابط يبقى كل صوره يبقى عندنا كم ضابط ستة ست ضوابط يتضح بالاستقرار المكتين وضوابطه ثم قال من ناحيه الضوابط اي من ناحيه المميزات الموضوعيه وخصائص الاسلوب فيمكن اجمالها فيما ياتي الدعوة التوحيد وإعادة الله وحده، وإثبات المسالة وإثبات البعث والجزاء وإثبات القيامة وأوليها والنار وعذابها والجنة ونعينها ومجالات المشتكين من برأيين العقلية والقونية القصص من قصائص وضع النشي العام للتشريع والقضايا الأخلاقية من قصائص المكيين ذكر القصص الأنبياء وزنون السادقة حتى يعترفوا بالمصير المكدين قبلهم تعرف شويه دول الإمام الخطيب خدها في خمس سنين خدها خمس سنين ما الواحد ساعه في العملية بايه المايه ساعه بتبقى جت عصبه لا المايه اللي الناس لما راوي تراوي اسمها نوبه صح النوبه بتقول النوبه الضوء ما فيش تيجي تيجي يوم خلني استرجع ما فيش دور مش لقى ماي هتكلم فيهم مش عاد اهو شوية لو هم أنت لو عايزين وكل شوية أنا هجيب ايه مكية وأطلع منها الدواء للتوهيل أو بيت الله بيت السرير بيت الباعة تعرف إيه هتلاقي مثلاً تقول لك إنزل منا ده بس من بدرس عجيب ثم هذا الاسر عام للتشريع والقضايا الأخلاقية من القرآن ذكر القصص وما فيها من عبرة كيف أنزل الله سبحانه وتعالى المرسلين وما ترعهم بإحسان. ونصرهم وآيانهم رغم أنهم كانوا صلة قليلة مصمعتا وكيف أهلك الله الظالمين رغم ما كانوا عليه من قوة جبرون كل ذلك بالقوات ثم بعد ذلك قال ضوابط المدني ومميزات الموضوعية إذا السؤال قبل ذلك ما هي ضوابط المكي وما هي مميزات الموضوعية إيه ضوابط المكي كما قلنا سبار مميزات المكي الموضوعية ذكر منها ثلاثة الدعوة إلى التوكيد على بيت الله وحده وضع القسل العامة للتشريع والقضاء لكي في القصص الأنبياء ثم قال ضوابط المدين ومميزاته الموضوعية كل صورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية كل صورة فيها فريضة أو حد من حدلات اسمها إيه؟ مدنية كل صورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العام كبوت إنها مكينة كل سورة ذكر فيها المنافقين فهي مدنية هم المنافقين ظهروا مدنية بعد ذلك بعد ذلك فبيبدا يدخل في الصرف ما ليس منه بل وينبليل القيادة من ليس اهل الله ما خلاص جنة مشروح. ما مفيش اتلال لذلك من رحمة الله بنا اننا بتمينا لبعض النعم انما الاتلال كان من اليد النقر كان كده ما احنا الزمن إحنا اتلال الاريحية والانفتاح والحرية ده خير يعني هو زي زي الزيامر كما نقول هذا خير وصيحة إلينا من غير كاسم إن, إن إحنا الدعوة في حريه وتكلم في أي مكان ومتاع ليل وعش الكلام من ده خير الحمد للدعوة ما أمرنا به ومساءنا ما أمرنا بيه ومساءنا بس إحنا جدينا خير فأصبح كان الناس الدعوه خلي بالاغلب أو درائي الاغلبيه من جيموكراسية يعني اللي بيصدقها هي دي الانتحيه الكلام الكلام دي مثلا على دينه ويصبر يصبر على الدعوه وعلى دعوات الدعوه وبدل ما يقعد يمدد عين طول الليل في الكتب ويكتب فلان صح وفلان غلط يحفظ اشي حاجه حاجة حاجه الاخوان ياخدوا بعضه بيسافروا البلد الثانيه ويروح يوم يومين يقروا في كتاب مع الناس الناس متعطشه يعني احنا هنا يعني احنا حاسين باللي بيحصل يعني مش عارف ان الواحد جالس في ظل وماء وخضره وفجاه يروح للسحره والناس انها يعني الترى تلعق الترى من, من, من, من العطش يعني الناس مساله خمسه وتسعين مش حاجه ما جثه من الكلام وناس مخلوق عليها ابدا يعني يقولك يقول عايزين تعمله كفاله ادين بس مش هتعمل كده فبجت نعمل عمليا فتحت تلاقي يستغل استغيب الأمر إزايا ورحمة الله تعالى والإكتهاب نصبه لهم تعبينها فكل صورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية وخلي بدك هنا بقى فيه انت جاعد تتلم الفلاحين الفلاحين بيعضوا قبل من بنت القرية خلي بدك انت قاعد تتلم ايه ايه الأوزئة اللي عندك عليكها دي تقاطع تكلم من الفلاحين ورا راس المصرف ولا كلام بنت هو المصرف بتاعهم في الشتل بس مش ميه مالحه ميه طينه ولو جمهم المعارضات الارواح الماصيه واحضروا الماصيه هم اصلا ما بيعرفوش المصرف فبقى الشغل فتنه يبقى الصور المدنيه خاطمه اهل الكتاب ليه لان في اهل كتاب في اهل كتاب في اللي بيقوم شغل ويرجع عليهم الناس او هكذا يبقى برضه باعتبار الحال انت جالس في مكان وفي ناس بتدخله ويقول لك والله كلمني حاجه عن الاسلام ما تكلموش عن الاغاني كان هو انت في بالاعتبار الحال ليه ان انت اللي عندك البذره مش كل مش كل الزرع اتزرع في كل الارض فالارض معظمها مهيئه كده خلاص وكما قلنا بالحكمه والمواعيده الحسنه ده دي بالاستقراء للضابط لا لازم عليه لو انا يا ريت استماع بتفاد ولكن في الغالب هذه يعني كانها يعني, يعني يعني طبعا كل سوره فيها من الالهه الاهليه الدنيه انت راجع كل السور احنا قلنا واي حاجه كده لو في استراكه من السوره بس هي شرطه كان نفس يعني ثم قال لان طبعا خد بركو عيد مش وجدنا عليهم القران من الحكم سنة دي مخصوص صح أول ما وكان ماذا يفعل، ففيه النسيء، ماذا فعل، كان الآية، الآية الواحد سواء هي ناسقة أو منسوخة يكتب، القراءات فيها يكتب، الاعراب فيها يكتب، أقوال المفسرين فيها بالاثر يكتب، ينقل، أقوال المفسرين بالرأي ينقل، الفوائد منها اللي يعني يعني حاجة ومع ذلك يبدأ هذا العلم ناقح سنة بعد سنة وذي بعد ذي إلى أن أجهض منطوق. ثم قال ما يزد المدنين بيان العبادات والمعاملات والحدود بنظام الأصل والنورس يتفق كل. ذات المدينة مقاطعة أهل الكتاب اليهود والنصارى ضد الإسلام وغيات تحديدهم لكتلة الله وتدنيم على الحق واختلافين من بعد ما جاءهم العلم رضي بينهم الكف عن سلوك المنافقين وتحديد نسيئتهم. وإزاح الاسطار عن قباياهم وبيان قطرينهم على الذين على الدين راضي عن طول المقاطع والآيات في الستوديو قرن الشريعة ووضع حياتها ومرانيها يبقى لي بالك المكي كسر بايه المقاطع في الغالب والمدني طول المقاطع انت رايح بلد مسجد عوام وطبعا انا بقوله مسجد عوام يعني يعني انا هادية بفضل اخدها مجال لان قادي يعني في عوام وقواص ودول بايه بالعامة يعني خلي في يكون هناك في ناس اكثر من بالدين وفي ناس يعني هناك جد حالهم كده طب يكون هناك من يكون هناك من يكون الظاهر جزء من الدين هناك والقميص يكون يعني اللي ليس هو الدين هو جزء من يكون هناك من يكون هناك من من من هناك من هناك من هناك من هناك من ولكنه قد يكون اتخذنا ميزان اخرى كثيره وانا بقول فيه ومش معنى ذلك ان الواحد يوصل خلاص لا تستاهل وسريع وفي ذلك ده انتوا هذا بنمسك الدعاه احنا اعتدنا مثلا الخطبه ساعه وربع ساعه ورزة مش كده كلنا اخوه وكلنا جيران وبعدين في المسجد سوا مع لا المقاطع الطويله هتناسب هنا يبقى انا خليت المقاطع الايه البسيطة ظبط نفسك الخطبه ترمي الموضوع في إيه؟ في ساعه الا ربع الساعه كمان تلت ساعة ومصر ساعة وهكذا باعتبار الحياة باعتبار حالي مالي يبقى شو باعتبار الحياة؟ إذ بحنا تأذبنا. تعلمنا أخلنا فوائد دعوية من معرفة المكيين والمدنيين وصلنا المصنع وراجة على محمد ورسل الله طبعا أخر الأسئلة ما هي بوابط المكيين ومع ذاتي وما هي بوابط المدنيين ومع ذاتي معكم عقلات